يا من ادنى المنتطعين إلي واغنى المتوكلين علي يا من يعلم عدد قطر الامطار وورق الاشجار وحبات الحصى وذرات الرمال وموجات البحار وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ يَا مَنْ لَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْوُجُوهُ وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ وَرِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ يا قديم الإحسان